فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبان فدكت دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على الرجاء ربك فوقهم يومئذ فمالية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني مناق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية كلو اشربو هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيتَني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني مالي هلك عني سلطانية خذوه فغلوا